لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم إ ن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ ك ث ر ه م لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج إ ل ي ه م لكان خ ي ر ا لهم والله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أ ن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من ا ل أ م ر لعنتم ولكن الله حبب إ ل ي ك م الايمان وزينه في قلوبكم و ك ر ه إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طاء فان م ا فإن بغت احداهما على لخا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى أ م ر الله ف إ ن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و أ ق س ط و ا ان الله يحب المقسطين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 عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أ ن ف س ك م ولا تنابزوا بلا القاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اجتنبوا كثيرا من الظن إ ن بعض الظن إ ث م ولا تجسسوا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 قالت ا ل ع ر ا ب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و إ ن تطيعوا الله ورسوله لا ي ل ت ك م من أ ع م ا ل ك م شيئا